اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا في العلم عارفين يا رب العالمين وفي المال ما تحب وترضى إنك على كل شيء بديع واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم مصلّي على محمد وعلى آل محمد قال عليه السلام باب الكتاب فصل يخرج في المكاتب التكليف. المكاتب التكليف وأبدا يقول مغلق إذا عبد، إذا هو مجنون ولا صبي مجدون ميز، ما يصح منهم. وملكم في الرقبة أو التصرف. ما هو مالف له ولا هو ولي. <تصفح> ها؟ عنده حاجة ثانية. هم ولي. لكن لو بلا بعض. لا نمشي جميعا. لا بعض. يغي. لا فيني يعني مطعم ولا بعده فيني حصل له ملك فيها لا يقول لا لا فيها فيها ملك أي ملك سواء قليل ولا فيه. أو التضرب. صلى محمد يقول دلال... فمبطل الله الحمد لله سبحان الله نسيان ومنكم في الردبة على هو صبي ولا ولي مجنون بيصبر نهاية كاتب عن أباه مسرحة. وفي المملوك التمييز المكاتب، ذا المكاتب ذاك المكاتب وذي المكاتب، على بعدم يكون مميز. وقال إذا كان العرض من غيره، باسبر، لو ما بدهم مميز، بعد الصغير. وفي هذا الظهر. ويشرط في نص الكتابة العبد عن يلفظها كاتبتوا الله ذي هي كم كاتب والقبول في المجلس للتراضي لعبد من القبول للعبد يقبل في المجلس وذكر عواض له قيمة في التراضي يصير أيق وكرات يقبلان كراهيا وري وذكروا عوض الله قيمه لما عليه المكاتر المكاتر سبحانك ضع من الحج الله ام ام كاتبا واذا اجتمعت هذا الشروط صغير ولا المكاتب ولا ماذا تقول في المجلس يا حصل إعراض قال وإلا بطلت ها معلومين تجعل العوض لا بد أن يكون معلوم إلا هم جهول مات صح مات صحة الكتابة ما صحلي ما أطلع ولا قصدي إيه ما صح يمكن مثلا معلوم من إجابة الحكم بطلات يعني يفتحها شين هذا بس بورما بمدري ايه إيه معايا ما جاء صحي الفرد بين الواسع ما أطلع مستقبلان ترى في ال بس بطلات ما ما يعني بلان ما عادها مدلاً حبالها ما عادها يبالها كتابة هي صح فيها دي اقلت اشتينها حين قلوا إلا بطبت إذا اختلأ أي شخص من إنها بقى ما بشي ما يبالك ونها ما حدث وهنا إذا كان معلوم هي ما هذا الكتابة من أصيب ايوه ما بلها فأزدنا لم يعديم كلها سنواء إلا بسهد ألا بأذكره إلا بسهد يبالك ما بشي معن لا تري ما ب وده ما بالشي كتابة أقول ما قيمة فيها ما بقول هو على ديه بس ما عنا سبرة المكاتب عك سبرة من المكاتب لا بد أن تكون كثيفة أن تكون نجمة وأن تكون هذا أو كذا ما بلادي كالأولى بعض لها بمعنى هاي ما بشي كان ما بشي ذكر ذكر عمر ابنه ما معلوم عليه هكذا لكنها أفسدها ما جاوا يتأكل مكاتب هذه هي في وقت معين ونجمة و كذا بمعنى أنها هم دلنا تكوير زمهر أقول ما هي جاوا كتابة من أصله جا هو الله أنزل العيد قال معلومين كلمة، وهي معلوم كلمة. إذا جت بنفس المهر معناها النهار. إذا هم يجيوا للمهر أيج لها مهر المهر. الزواج. قال بجامعة كلام بجامعة مراجلة طب طانع والله. لا يقوم شيء غير ما مدار. يقوم بشي غيره ما يقوم بشي غيره ما يبطل العدل ما يبطل العدل في تملكه هو هو ولا خمر ولا ذلك هه مؤجرين منجمين قال بين المسلمين ويجب بي ما يدهو كافر؟ يقوم بكتابة بين الكفارة صاحب صاحب مؤجّل يهو الوقت معي ما هو دفع هذيك السام من الجيم الأوقات عمّان ما ويتمال لقوه ها؟ من الجيم يهو ها عبد النجيس ها؟ ها؟ ها؟ ما على ثيسفة يهبوله كل وقت شيء معي اللي يجري استطيعيه يتعمل و يدفعها يجب ان يدفعها يجب ان يدفع سي مرة كم جهر الله سيخارك لا يصير ما بدم الرجم فأكثر إجليس برال الكتابة كل شهر كل شهر يدفع كذا مرد تنين ما هو يوصد النجيس ببعس بي يتعرفوا ها ببعس بي يتعرفوا مجيس الكفار ايوه بنتين بين لذا انها واحد لابن لا ما على واحد خمر يلزم له قيمة الله اوه ما كيف ملنوا؟ ها جسدك اللي با يملق ايه ما با يملق الملق ما ماهو مالكنا له لازم مرة انا ما جاء لماهو الداهو الدنيا الا الا مبلحين ري قبل لقى لا يتمكن, لا يتمكن. لا. إذا قال بعد شهر ما أصدق قلنا <تصفيق> بلا إنه مشتو لقى للتقسيد لقى لا لا لا يتمكن العبدي إذا هو يتكسب ولا كذا إذا قالوا له بعد شهر ولا بعد كذا ما يتمكن عليها 15 الساعه يوم كذا في كذا كذا مثلا كذا واسبوع الثاني كذا يعني يعني كذا يا شيء اقل شي أقل حال اكيد تدفعها وحده انا صنعها جيدها ها و سنع... حصلها صنعه يدور الله يطلب الله هو الزكاه والله لا ما؟ أنا يطلعها ها؟ سبحان الله الله على واحد ما من عموم لل مع تغيير قال من الجميل لفظة شو يلا. على تدفع تتفع مثلا في شهر كذا في المعين ولو عجل بعد ما بعد ما قدت تفقوا على ذلك تتقعي كيفها تفع سبب وإلا فسدت فيعربوا للفس إذا ما العوض ما هو معلوم بتيها الحالة إذا ما حصل الاشي التنقيم لا فإذا هي عرضها للبصر ويأتيه بالأداة معناها ما بتبطلها معنا الفس الفساد إنها معرضها للفسق إذا حصل الاشي الأداة عدل يعني بيفرق بين الرسائل الزبانه اه معناها انه بيفرق عن زملايه مبلغ ما داب لا سيدي ده اذا فسد معناها ان الفساد التجاري باسفر منهم من الله ملعب اه ما بمشي او ما ده. ما, كأنها ما هي موجوده والله وتلزم القيمه ما يلزمها يدفع عليه أتمه يعني اللي اتفقوا عليه يعني يعني كحصي لو اتفق على أقل فيلزمها الاكثر. آه. كل العكس. ولا هو كله. معنا الجيم زما فصر ويملك بها التصرف لذا قد كاتبها السيد لأنه بسبب الكتابة يتصرف فيه نفسه. تلك السفر والبيع وإن شريطا عليه تركه لأنه يتصرف فيه آه. لأنه لو اشتركوا عليه على التبرع ما يتبرع لأنه ما قدر المال اللي بي معاه ده بي معاه زيجه لا يتبرع على التبرع كان نكاح والعد والوطء بيعمل قال بلايكوش ما يفعل وتبرع يا مرت تبرع اديله انه يفعل ها من <هو راح آه> دون, دون يعني ما حاصل له بعد من أبلا ما بلا ها ها شي ما لا أقل شيء المهر أبلا يدفع أبلا <Aires> أنه ضروري يكون في ذا الوقت مدخل لا يخرج إذا ها مضاين جاري إذا هي جارية وش يتوش يعني شيء تخلص المهر دور اذا هي غير يا او دور قاعد هي ما بت ما بتفرق والله هاي ما بلاقيها ما عربات الدين حق الكتابه قلت ما هو ما هي ما هي دافع? ما هي دافع? ما يدافع مال كتابه اي والله ما هي دافع زلط فنكه ما الشت تبرع ليه ما يدفع الانذار شتي ما هي ما هذا برع وه لما هي بده ما هي بده تدفع اخذ ما, ما زواجها اصلها بنت تملي ما هو سابق لكن دهي ما هو لا المال فما تدفع ما هي شيء ما ينصف. ما تدفع المبلغ لها لكن التملي بنفس الحال اسف وكذلك قال العقد والوضع بالمل ما له انه يشتري أنا. إيطاها. إيه. ما هو ماله؟ قال ولا ولو أذل السعيد. ماله هي. يشتري يشتري آه. <تصفيق> <تصفيق> <جل>. <تصفيق> لا تاها، لا يجوز له، ما له إني ما, ما له يتملك <تصفيق> ويطلع، <آه>. ما يجوز له. <تصفيق> <تصفيق> ما قبب ملك، الكل. <تصفيق> ما له يشتريها ويطلعها. لأننا قلنا حما له يدفع المال كأن المال عاده ما قدوا حما له خرج من ملك حتى يبين هل هو هاي مالك ولا ما هو مالك حتى هذا عندك قال ولائه وله ولا من كاتبه وين عتب كاتب واحد ما له الولاء إلا إذان خرج الحين يخرج من مال الله مال الكتابة ما ذهل سيده سيد ذهل سيده فإذا عندك في حال جزء من الملك ما قد شيء لا يملك يملكه هو يملكه يملك شيء اه؟ انعتك بعده وانرجع لسيده وصله سيده هذا هو بعد عمد الكاتب الأول اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ كاتب سيده ورجع اشترى عبد هو اه؟ وكاتب اه؟ ما يخرج من الليله ما قدوا ما له ولا لما, ي... لما يخرج هو من الرك لما خرج ما بدت ترجع ويدو ما ولا الكتاب ولا عاد الصلاة سيد وإذا عبد الله عليه له ما عاد يعني تعرف إذا عتب وده ما عتب سيد هلا هو يرجع صلاة سيد صلاة سيد لحين عده في جمع له مال يدفع مال الكتاب ذيك يا كما سمعته صح الولاداك ولا ما صح هو في نفسه وذاك عده بيجمع مال ودفع اجى وصار صيب لي رات ما وصله احنا الوقت الحين منهم ان النكاح صح والا ما لي سيده على في سوال كل ما يصح الا رات ان النكاح ان النكاح فرض من ولا ولا والله بالله نقول ايش ما له انه يخالف يا شيخ هذا موجود ولا لا يزود هذا صح لما يعتقد قالوا بلا فالعتق لكي سبر فالكتابة لكي هم باقي باجي لها باقي له مال لو أعتقد كذيه ما سبر لكن إذا اعتقد مال هذا صح لكي لك مع مال سيدة لا يستطيع أن أخذها و وقال وحين قال ولعث ثلاثه وله ان قال العث ما صح العث وموقف كان قال لا لو كتاب ما يسال لانه بايشل بهما لكن الولا ما هو لما يعتد ادغى لما ما يجي الله الله الله الله ادغى قبل هوه عتك ولا لا إذا عتك ولو بدفع مال هي على الولاة شيء ولا يصير لا, لا, لا الحين إذا هو ذي كاتب هو العبد ذا الكاتب هو في نسل إذا هو ذي عتك فالولاة للمكاتب لا, لا للمكاتب إذا عتك الأول إنها مكاتب ومكاتب في وقت واحد أمرك بيسكر الولا له وو إداعته على أرث والا على أرث؟ يا رضا شديد لا, لا. كيف الولا؟ <تصفيق> <تصفيق> الولا له يدقى يدقى يدقى يعني لا, لا بعد درجة بعد ال... بعد العصبات والدرس آه. آه. قال وإلا فلسيده ويرده في اختياره بعد ما إذا بده المكاتب يرجع سامر إذا اختار ولا وفا عنده مشارك مما إذا كان معه وقاء خلاء حاسب يعني لا مع الزرب بتجمع الزرب وارجع عندنا من المكاتبة قال لزيده ها خلق ايه ارجع عنده وبس ها ما يصف مما إذا كان معه مال يقبر على دفع المال ويخرج دام قد حصلت الكتاب ها؟ لا ادرا ايش خلاص ما دام قد حصلت المكاتبه ولو كسوبا ولو كسوف سهل ما دام ما شيء موجود يعني مع خرفه ما يتمكن منها في صحه ها وعجزه لا بفعل سيده كذلك العجز إذا ما أتمكن من جمع المال مثلا ما استطاع يجيبك بوقت التنقيم يرجع آه. لكن لا يجيبه بفعل سيده هما بفعل السيد فلا لا نعا ما خلاه الله يتكسر لما هي قال لا بفعل سيده عن الوفاء قال وعجزه عن الوفاء ويكون الفعل هذا لا بفعل السيد يعني وعجزه عن الوفاء؟ ان قال عن الوثاق للأجل يرده الى كان ايوه كان هي سهل قال عن الوفاء للأجل بعد إمهاله شرد له قد قال ح حصل له منه له ما تمكن إذا مرجعه قل ما على قل قال زيادة إيه قال كشفعة يعني رجع إلى نظر الحاكم كم يقدر له يومين ثلاثة إيه يعني بعد الوقت المدروب من يقولون عشد حدها الأقصى وإذا الحاكم لا في حد الأقصى انها لفها القدر حد الأقصى الأقصى ما عشده ينقل يقولون انت لا أقصى لما لا مطلع مضرده شبعتكم على راسه اه نظر الحاكم. لا ما بيقول لا ما يعني له ما قال يده العاهر لايك هذا غير لما ذا اخي هذا ما يريدها بس ما لا ينظر إذا هو عم مفكاً يعني عدله ذا يقيله في الساحلة ما ست سبع ثمان لما العد أعز الله في الشفاء قال فيطيب له ما قد سلم إلا ما أخذه يعني يطيب للسيد ما قد سلم إلا ما أخذه عن حق خلي أهله غيه شل زفوات الله والتهالل لا الفقار اقرا ولا المال سد الفقر اذا مثلا جاءت شله زك يردها اسباغ الغني الى القدره والله ما يبغى شوفوا هذا الفقر هذا كثير ها ها ما يداك مجدي لا وصح بيعه يعتبه بربا ليش إحنا يبيع الكاتب نفسه في ما من واحد بيع ايه واحد عليها لو بدفع بعض الماء واحد بيع شخص ما عدك لاكتب يعني هو يعني فيك دوا بشرط بربا ابلاش يا عمي بالحق والله اه ده هو بيدك 70 اه والله خايف من سيدنا والله ايش نفسه. يعني يوكل وكل غيرك ايش تري انا ايش تري نفسك مع عذره هو ايش يهرب ولا اي يعني ايش ايش بدو دارين بد سيد ايش يها بلاها ايش تري نفسك هي الحال منقصه انا ما عليه مكمل لا ما يحتاج اسلم له بعض وارجع بعض. بعض. قال ما لا ما عاد سلم للشيء. يصح؟ لا ما عاد للشيء. قال وإلا ميصح. بس برو له ما حصل منهاش بس في العرض. وإذا ادخل معه وغيره؟ نصر عندك ثابت. إيه يعني ما خسر في العرض. بس برو النهاية. يقبل أن يبيعه من غيره ولو ما قد حصل فسر فقال إنه باشترط في هالفصل وإذا دخل معه غيره في عقد لم يعد تلقى إلا جميعا إذا قد اشترط عليهم جمعة في عقد يدفعوا كذا كذا عليهم ما يعتقوا الله إذا كل نير يدفعوا الكل اي اي اذا واحد سلم منها النصيدة من ما قدوا يتجعتها اي اي دران قال على ندفعه كل طول السنة اهدف كل شهر قال ريال. واحد تمكن دفعها جمعة واحد عده ما قد تمكن لذلك الدامع قال ولا يعتقوا ما اشتراه ممن يعتقوا عليه إذا المكاتب دش راشين هو بعتك على جهدي رحمه ما يعتك عليه هل ما قبب شيء ما بدملك قال إلا بعته إذا اعتقه أما يعتق من نفسه لا إذا ملك أخوه لا قريبه ما يعتق علي. اعتق عليه لا اعتقه ما هذا ما هو ما هو يشتي... لا <تنجز> <في الجيم. تنجز> دا. دا دا <تنجز> يا سيدي كذا نسري بالوفاء تنجيز تنجيز تنجيز انا كثير لا عندك اشكال تنجيز اشكال اي انا هيك جهزت اعتقد ها اذا اعتقد يعني السيد ها يعني معناه انه اذا خرجنا العيد بأي طريقة سواء وفاة ولا أحد عتقه والله كيف ما كان ما كربه هالوفاة ده التخير قال ذاك إذا كحصل إلا حصل لها العيد بأي طريقة قال ولو بعد الموت لأن خلف الوفا يعني ما هو باهر بعد الموت لا إذا ماسوا معها معها ما يوفي مالك تابق فإذا معتق وعتق كل من يعتق بعتق أو أوفاع عنه ها؟ بيه يعتق و. إذا مثلا ملك ذا رحم ما يعتق الله حين يعتق ولا يموت معها ما يوفي آه. ولا أحد أوفاع عنه عثبها، وله كسبه لا بيعه المكاتب ذي، لهنه يشل ما كسبه ذي، راح ما معتقد ذي، لا عبده يقدر لا بيعه ما يجوز له، لا لا رجل إنها إنها رحم. إنها ذا راح إنه ذا رحمه. لا والله كنت نشوف فيه. ما بل إن هذا الحين مقبوض ولا ما يعترف. يعترف ذا. إيه. ولا ما سادربيع. والله يرجع ويرجع صلاة سيده هو هو وذا رحمه. والله. ومتى سلم قصتنا؟ الحمد لله. ها. Nabral gbede, abek sehol. Ha? Aha, ano, chci vůbec vůdi. Aha. Aha. Aha.